وما كان لبشر إن, أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن, أن يكلمه الله يعني شجاء رب العالمين قالت مروفا نأخفتيه إلا فاريكنا نبيت أبدا نكتبجي يعني ما صحى ولا استقام لله أن يكلم بشرا يعني شجاء رب العالمين قالت مروفا نأخفتيه اینلا یواره کنن نبیت ابد نکار رب العالمین دو من نوک دیار کت که به جوانی اجتب از تو عمدک از برامبری یک بینوئی کدوبو بینی نقل یک رافین چجارتو چجراهو نبیا رب العالمین نبری نکه اپشیما اونا نوکش اونا جیر پاشفش چجراه کل چوبش را قال عبدك خبابي ابرايكا وحيا ابرايكا وحيا وحيا, وحيا وحيا جد هو الإعلام في خفاء وسرعة اواتو اجتكي بجيني ايكي ابشارتي وبزيبا وبزيش مدكي قلك كيم اجتكي بيجي ايكي ابشارتي وبقلك مدكي قلك يزي او حيتو الى فلانين يعني أعلمته في خفاء و يعني من تشتغوط الفلانكاسي بزيبا و بشارتي و مدكي قلقه كيم أبا بأعلم وحي أفيا الإعلام في خفاء و عن طريق الإلقاء للقلبي بچيرك ونيا كنت تشتغي بجيهني ايكي بشارتي و بزي و بنيسار كيروي يسار دليوي يا قطا اوما اوما كسكا من اوقيهم باركا يهيشوربي يوني يشب يوني يوني يوني يوني يوني يوني يوني يوني يوني يوني يوني يوني يوني هم جلك مخلوقا فريد كذ نبز ببي عم برا، أبان أفواحية عام أو أربعين ببي عم برا فريد كذ تو وبوم ملو فيديشة فريكرين ونبز بوم ملو فريكلي أبو حيوانات شو نيا جرا أبو حشرات شو فريكلي أفواحية إلهام إلهام كذ أول هزرك فكرك رب عامي دهين تسرد الأمروي تبيش تفلان شو لبكى يوم فلان شو لشبكة نكى، هذا وحية. رب العالمين بجيت وأوحينا إلى أمي موسى أن أرضعيه رب العالمين وحي بديك موسى فريكر عليه الصلاة والسلام بتي موسى شيري بدي فإذا خفت عليه بتي كنت ترسي الفرعوني وجماعتوي وجيشي كبين موسى چلاب كان عليه الصلاة والسلام ببانو فاكجن چوكي أوصال أوبا كريت بني إسرائلية تاد ما فاكجن بتي فألقيه في اليمين ويتبچي يا رب كان صندوقه الناف كده وبناف الداخل اف وحي واوحينا الى امي موسى اف وحي يا رب العالمين عليه الصلاه والسلام, موسى علي الصلاة والسلام. الهام, الهام ان أن آمنوا به وبرسولي بجذب من وحيبو حواريا براكر حواري صحابت عيسى يكون عليه الصلاة والسلام يده الأ صلى الله صحابه عليه الصلاة والسلام بجذبنا صحابه صحابه ها محمد وcę لديه عليه الصلاة والسلام حواري حواري رب العالميني وحيبوها براكر وتأرته إيماني بمن بينن وبfrom من International عيسى بنا عليه الصلاة والسلام فأفوا حيا رب العالمين يب Otto حواريا برا هم رب العالمين يعني الهام اين اسر دلوادا وتريك حق يا درس اين اسر دل حواري او او ايمان بخديبت النبيين وكناكنا شريكه رب العالمين ودي عيسى بكنوا ايمان بعيسى بن عليه الصلاه والسلام ودي سنه ويدن اين رب العالمين بيجت واوحى ربك الى النحل 400 وحي بكبرك دي اه هو مش اقويني اف وحيا وني الهاما ای رب العالمین یا این یاد سر دل میشاد وینی و نیا او یا بو نیش میمیشه دای که مالد خوشه که رتش کت هنیت تا خودی من الجبال بیوتن و من الشجری ناف چیاده و کند براده او ناف دارد شکن اما رب العالمین و نیا وحی یعنی ایرا نجبری الحاشوچه بکه نه بو میشه جبریل هاتیا خاره و نیا وحی اما اون نیش وهو رب العميد اشتاكيه انتساب دري و تفير كت وهو افوحياء مخلوق قلقت هاين باشدار نلتشده ناف و نوعا وحييه ده كالله إلهامه و رب العميد اشتاكيه انتساب دلي مروبي و ديسه رب العمميني بحسين تشيكري او هزر الشيطان بومروبي تينام و او اسو اسو الشيطان يعو تدساب دلي مروبي و دي او او هر وحيه وإن الشياطين لا يوحوون إلى أوليائهم ليجادلوكم ربعم بجد شيطان وحيب كفرت قد هو وليته وليت بيكنا الشيطان, وليه وليه الشيطان أو به ودرك الشيطان أكن هل كأنا بيشناخد دنا دينيا خده الشياطين إلى أوليائهم. يعني الشيطان شو وحيبه مرود كفرت كان بوالبعد كان شيطان أكن شو الشيطان تندسرد لی، تندسرد لی خرابیه و گناه حبیل اتیاد، و جوان که تو بوشیرین که دنیا بچنراب و فلان شده که دنیا آباشه، این فایده فایده چهیت است؟ اگر شده که خراب و یا گناه حبیت، اولش دنیا شیطانش وحیه بوکبره ات کن، بمروری. جهاف وحیه یعنی معنای دی، اوش تندسرکره، تندسرد لی مروری، دنیا و بود لی مروریت. بعد مخلوق دیدا چنا؟ يا باشا دوران ابلغك يا عامه وحتى او خاونا الكوشش ابي ربي عمربجي صلى الله عليه وسلم بيغمراتي نمايا الى تشي نبن الا الرؤيا صالحه الى او خاونا الباشا قبل مش داف جزء اكل كي الوي وحيا ورب العالمين وبيغمره هناتي او خاونا الباشا او هيك خونا دابين دنيا النبي صلى الله عليه وسلم خوي قدابين يعني هاد بيغمره كي یان دی خویدا دبینید چا به هشتیان خویدا دبینید رب العالمین بهش لاس درازيبون یان خویدا دبینید دنیا بانگی هر خونه تهو ویدا خوش په دنیا یو گریداوی بیت په انبره او یو گریداوی بیت به هشتیه و راز رب العالمین و واچ ته که همو میزگینیت باشه اوا جز اکلچی اونیا پارچه کل چر پارچه وحیه رب العالمین بو په انبره و راکری اوا عام بو ما گوتیا ف وحیه همو مخلوق ددن باش دان اما اول حیا رب العالمین بپی عنبر و تنیرید، اوه خاص باز بپی عنبر. ایک مرنا پیغمبری صلی الله و وسلم پشتی ولای حیب و منتهی و نیا حاشیه این جا فمرود رود کت و اوه اینکاریا قرآن ادکت اینکاریا قرآنش کفره، چونکی ارب الله و علیه وسلم چپیغمبر دیناهن ني خاتم النبيين ما كان محمد أب أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دي مايك يا محمد صلى الله عليه وسلم من ده فشتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو وحيابو بيغمبر وتي وقطع وچلي واتي وقتع بينا يتخده فهني ايه نكاتي عادة بكتورا خده من أخفتي حاشا وني وحيابو من واتي وني يفيد القرآن الدروهين تداري القرآن الدروهين دار كفرة وني يتشو أفوحينا اف وحيات جلب بيغنبري صلى الله عليه وسلم اول وقت بيغنبري مري صلى الله عليه وسلم اف وحي يشيراتي يقطع بي ومويا ان اكل وا اجاكل ريكو اولي يا أو رب العالمين يگوتي وما كان لبشر ان يكلمه الله يعني تشجره يا رب العالمين قال تشمروا باوبي وقال تش بيغنبراش الا نبي يا اكي الا وحيا يا اكي اوا رب العالمين وحي هر پیغمبر کبیر علیه مصطابت و سلام معنای چیه وحی بفرایید. یعنی قبل عالمین آوشت دید کشورشته امرکه دلیکت و نهیا که دلیکت و یه خبرکه بجای این تدبیرشته و یه روز آخر مدت دخولیه دعای فلان پیغمبر خودی هرست کبیر آوشت دید این تسرد دلیکه و یاد این تسرد لی پیغمبری علیه به واسطه که به واسطه جبریلی به واسطه چه ملایکتا؟ ايه يا رب العالمين دي انت سدل بيغنبري عليه صلاه وسلام معنى وحيا يجب تدوحيتيه وحيو بيغنبريته اتما صدري بي اف وحيبي يا رب العالمين فياتي لوتي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا اف وحيا او رب العالمين انت سدل بيغنبري صلى الله عليه وسلم احسك تشتاكي بيغنبري يا انت سدل بيغنبري صلى الله عليه وسلم جاء بيغنبري شيء يا يعني شيء النبي برهندي بيجنا خوانة بيعمبر وشنا عليه مصلى وسلام خوانة بيعمبر وحينة وحده إبراهيم عليه مصلى وسلام دي تتخاب دا بده بده كره من خاب دا رب عميد شافه لي خان نشام دا كا بده من رب كره خوفك اسماعيل عليه مصلى وسلام أف خوانة شو وحيبوك خوانة بيعمبر وحينة أول ش رب عميد إنت سرد له بيعمبرة نية أفو وحية رب عميد إنت سرد له بيعمبري ونية وأول ش ده تبو بي عمباري ونياهي في بي جهر بي عمباركي هبي بيجني وحي هلوكي بي عمبار بيجي صلى الله عليه وسلم إن روح القدسي نفث في روعي يعني إن روح القدسي نفث في قلبي يعني ألقى في قلبي بيجي جبريلي إن سر كيري إن سرد لي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها كنت شو نفس نامرا أتا دجتا تمامناتا التورسق يكون تمام نكت، وأجلاه هوش تمام نكت، يعني تبي تورسق بيه خلاص ببيت، هو مدة ويش خلاص ببيت الدنيا هينجي منو في دشله هير، هينجي منو في دمره، بعد ذلك سكمر هندا خلاص شو روجت بيه نماهنا، وشورسق بيهش نماه، هكذا إحدى الكبارنجي بيماهبو، يانش إحدى دقاه يانى إحدى ثانية وقت بيماهبو، عفواً لو فشلنا ترى، جوا چهار مرنا که مر بید ونیا که به سبب دنیایی که روحی چه می تادارد گیان ویده ونیا یانش مرنا که سادسه یکی آد بیده که آد بیده کشتن هر آوی مرویه لن تموت حتى تستكمل رزقها و اجلها فهند پیامبرشاللله علیه و سلم بچید فتاق الله و اجمل فی الطلا بی بچید جاتخوا خداب کن و الخداب دلسن بچید به هو جواني ورأيكي بحلال هرن چبكن هر رسقي بدأس خوبا بينا تنامري عطا چنكي عطا رسقي هو كامل نخوي وكامل دس بنايني نايني ونجا ايتتا اجا بجد فتاقوا الله وأجملوا في طالبي يعني ورأيكي الدرس ورأيكي بحلال هرن چبكن هر رسقي بخو بيدو وروا تكيوهاتي أفحالي فاش بجيد خذوا ما حلا ودعوا ما حرمه يعني اوش تي حلال بخو بينا ووالقرن واتركوا محرمات واصلي حرام ايش اللي كان بينو وخليه يدير كان بس هذا ما انه في حديث الاو ابو ابي عنبر بن يسع الله عليه وسلم جبريل انا سرك يا القى في قلبي نفث في روحي او من ورائي حجاب اراك دويع كرب العالمين اك قلب فيها غبرك يا خبو فيركي من ورائي حجاب يعني رب العالمين ده قلبي بيغمبري اورفي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هو بيغمبري قال دنج رب العالمين يبو اما رب العالمين نديد رب العالمين نديد او من ورائي حجاب هذا معناه من ورائك يا من وراء يعني بش بارداكي يعني ربنا مين قال عليه الصلاه والسلام وبي بي رب العالمين هي ورب العالمين هيك هم مخلوقات بنيت بس او بي او رب العالمين نبي رب العالمين قال موسى عليه الصلاه والسلام وكلم الله موسى تكليما يعني ربنا مين يا موسى وناديناه من جانب الطور الأيمني طبعا نجم موسى عليه الصلاه والسلام من جبل الطور ماغاسكري ينغرب على مين قال موسى اخذ وني قال موسى بتقني انا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى طبعا من فافنا مود للموسى عليه الصلاه والسلام قال اخفنا رب العالمين بهند شبكه بهند رب العالمين بيبين امام ورائي حجاوي فهند موسى, موسى عليه الصلاه والسلام شكر ذا رب العالمين كات ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أمبر إليك موسى عليه الصلاة والسلام جت العالمين عالمين وحث ربع عامل قال خفتيك وبيها قال دن جرب عالميني ورب عامل نديتي من يا وحثا دن جرب عالميني وما صنات يا دن جي يا دن ها قال بي حس كرتب كديش حس كدلبي شو هندي كرب عامل ببيني دش فهند يا رب خدياس حس كم تبيني ينار رب العالمين تراني الدنيا من دي هر الدنيا هذا شنو بيني رب العالمين موسى عليه الصلاة والسلام يعمبار يا قال يا رب كم مباشر همو يا ضعيفة ناشت من ببيني بوتي نوكا دي بيش بو ديار بوتي دياركا مواشكراكا تا او قواتو أو تحمل من كلبكي من ببيني وتو ولكن انظر الى الجبالي لتو في تيهاي يدبيني هف تيهاي هوية موازن غلق تا مواصره غلق تا قواتره بوتي ازيخو نشا تيهاي لم هكا تيهاي تحمل كر برامبري من بوتي انجي بزانة توجدين بيه هكا تيهاي تحمل نكر یو بوده دیار ویتنام و ما دم چیار تا معاصره و تا قوته تحملا هندنآکت بوم تحملا دیدن آمین آکت یعنی بزرگترش دنیای داد و هندنآکت اینا وقتی رب العالمین خونیش آیا یدا و نیا و یهاتی رب العالمین نشات چی اجد نه هموذات خونیش آیا یدا همه بس سریت بلای خونیش دا رب العالمین کرب العالمین نک تبلیت تهی اللایقینه نوکیت بشرینه بس سریت بلای خونیش دا اینا چیا شده هت فجعلاه دکن چیا دنيا وما خر موسى صاعقا وموسى شظى هناه في وقته ونيت دي تشا بيجا بيش بطوزو نما اني موسى عليه الصلاه والسلام الرابعه قال سبحانك تبت اليكم وكما ربي خد بي كيماتي بس وتيا وكمان توبكوا ازبج بي وانا اول المؤمنين قداس يك من من بوليهي قام دنيا تتنابئ الا كيري لا يرجع قيامات النبي وفي عنبرش بيجي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا جت كاس خدي نابينيت بيشك حتى أصلناها حتى نمرن بس دمرنا والبحشة دا بيماندار بكبينن رب العالمين بيلن وجوهن يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة. يعني إذا سيرجى رجع قيامات الجشة بكيس حكناكى بسحكن رب يخود بسحكن رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم چوئا إسراء ومعراجش پیغمبر صلى الله عليه وسلم رب العالمين دید ونیه حتا چوئا جئا صدرت المنتهى کدیمویک جئا مخلوق گنه ورے و پیغمبر گشتی ورے صلى الله عليه وسلم فاوحا إلى عبده ما اوحا طبعاً مين اوحي يا فريق اللي وري قل عبد الخوب الله عليه وسلم هيك يشهد خديه بيعمري الله عليه وسلم بنجح المسترجي دا قرن صار فرات قرن يريدوا نف الله عليه وسلم وتهر ربك لترى وته رب بدي ترى بعالمي وحجت اسر امعراج قال نور أن أراه وتناه وتبس او من ديتي دي من دي و تو آو بر ویرونه اسنشیام خدا بینم. و تو رونهک ما بینم منو رب العالمینی هستو. و تو اس ویرو بر ویرونه نشیام خدا بینم. یعنی و تو آو رونهی چه و ما نعم و ما بینم منو رب من و رب العالمینی. و پیامبر صل الله علیه و سلم بحجابو نورو. بشد رب العالمی پرداکو هی. ما بین اوی ما بین توی ما بین مخلوقات توی ما اف پرداکو چی هتیه درس کنن. رونهک جلکو و وولله المسا والأعلى الدنيا دو النية كي روجين روش جلك وشيا جلك أورونا هكذ تصحك على روجك بيش روجك تكبيني بتشنابيني نش دورونا جل ويا جلك وشيا جلك قوته الجورونات بس خدعت زائد كأورونا يواني الجات يا شيء كورونا كان در قوته في عمل صعاس مش ما بين منو رب العالميني برهن اللي بجد لو كشفه مثل هكا خده برنوية تشلي بكات؟ را كات كو مخلوق رب العالمين ببينن لأحرقت سبحات وجهه منتهى من تهى إليه بصره من خلقه بشت همو مخلوق تشلي هذا هادي سجن كان بررنوكا بررنوى رب العالمين الله نور السماوات الوالاك تشكي رب العالمين رنوى عرد عثمان ونيا وعرد عثمان كي همو يترون كرين؟ أمون يا برونا رب العالمين يا وني أفت رونكني. بعند بيعمل بس صل الله عليه وسلم كتاب نور أن أراه. يعني بيعمل إيش كنديت يا؟ رب العالمين كنديت. نبي عمبلي ديت يا صل الله وسلم. وناموساي ديت يا. هم أوي جل هات يا كرند. يه قال كبي. يه قال أخفنا رب العالمين بي. نيا رب العالمين أبي حسكت ديوحي أبو فريكت ودجال عفدي يعيد الغاسكتة. وناديناهم من جانب طول رب العالمين. شو قال موسى تر جاسكرين. منيا جاسكرا. إيش تو؟ أم بجنيه أو ترى منيا ديني خده بلن كأي عطا دينيته تبقى تبي كسيوني أبي تجاسكها. رب قال موسى عليه السلام قال إن. والقلب بيعم برديشة. ما الله عليه بس من وراء حجاب يعني بش A war reka duyea Ka khode xaskar wachye bu pehamber eki vreye kat Ou gal pehamber eki orvi Der a par amin gal orvi Beye maloiket Dewi ha gol denge orkufna Rab l'alamin ibituye tegehi Am a khode na binid Au pehamber eka Au yur sila rasoulan A war reka seyea Ka rab l'alamin a ka xaskar gal Pehamber eki par vid gal ta vid A par gal pehamber یور سینار رسولان عربامین پاسداکی ملائکتی ملائکتی ملائکتکی دیفرایکت بوی پیغمبری او پیغمبر دی آخر نبیشت که دیبشته به پیغمبر بشری دیبشته به پیغمبر معالی صلوات و سلام و کی یه اغلب وحیتی نه بو به پیغمبر مسیح الله و علیه و سلام طبعا سید الملائکتیا جبریل عليه الصلاة و السلام عليه الصلاة و السلام آو کیا؟ آو ملک ارنا بوي وحي ابو كيناي وبنبره الله عليه وسلم افا يرسلنا رسولا يعني جاره هي شرع العالمين دو وحي أو حسك بيش ده وحيه او تشد حسكه بشبه بيغنبري ده ده جبريل لي وجبني ده ابو كيني ده ابو كي الله, الله عليه وسلم الله عليه وسلم هي سر يعني أبي رب العالميني الله عليه وسلم من جبريل ونيا له ستمئة جناح شصد قربابون وقصد دل أفقا وشتاة عثمان همو قرد بو هنده هنده چه بو معظم بو ونياه وراب العالمين مدحة جبريلية كليا بيتي دو مراتين يعني دو منظر حسنين يعني غالك چه غالك جوانا, <تصفيق> جالك جالك جوانا. الله عليه دو جارة كيه ديتي دي سر شكله ملايكاتي كاشا صبق على بيه العردي كروجة كي في عمبال الله عليه وسلم المكيت ونيا وجبريل ها تغاز كريبت يا محمد يناسر خبلنكر فإذا هو جبريلو ديد كو جبريلا وجاركش وقت شوى عثمانه للي صدرت المنتهى إسراء ومعراجة ويري في الله عليه وسلم وليك قرآن بيه ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرت المنتهى يعني ولقد رأى النبي جبريل مرة ثانية يعني جورديش كيريديتي عند سدلة المثال عثماني بيعبري سال الله وسم جبريل يديتي وجاري الشهاء والجبريل سار شكله مرؤوف كده تلالي بيعبري سال الله عليه السلام جاره جبريل الله عليه وسلم وجاره يسار شكله عربي كده هاي سار شكلي دو يعني دو دو الله عليه وسلم. بسياره بيعنبرك ان شاء الله عليه والسلام متمل اسلام ومن ايمانه سرشك لمروك ياد بو جركي في اس بي بون برجا ويا رشب من يوهاتو بسياره بيعنبرك ان شاء الله عليه واله والسلام جو راي سرشك دي صحاباي ده دهيال كلبي هيك الصحاباي بيعنبرك ان شاء الله عليه والسلام جو راي جبري ده سرشك لي في صحاباي هيك قالولي بيعنبرك ان شاء الله عليه والسلام وعليك السلام ورحمه الله عاوت تشتهي حاسك دو 5 تبعي عنبرك الله عليه وجاري شاي في امريكا على الله عليه وسلم وحتى هيك بيصير البي امريكي ان شاء الله عليه السلام بتشتغل بتج وحيتي بدهن اج احيانا مثل سلسله الجرس يعني جبريل بمن هيك وحيتي بتكيتشيا وهي سلسله الجرس يعني تدوا اسنال ليك بدعي يعني تدوا اسنال هل ليك بدعي فدانجوي وني يا قوه في شيوخ قد بيامبرس عواسر ريت دنيا كي بتوفد وبش تينجي ونيا ده جبني البوم الشكر أوش تا ربع أمي دا ووحيدا دا بيجي ده وهو أشده عليا يعني عم بس على صنم وده أذب بترحمه ونيا للي من يقران الجلد فهني عايشات بيجي تناظر بين واحد بيجي الجلد جرى دو ألف وحيد بيعم بريه صلى الله عليه وسلم في حالتين ال روجت جل الجل كصار ونيا هتا وحى خلاص بي بسر بيعم بريه صلى الله عليه وسلم بجداش له، وإن جبينه لا يتفصد عرقاً، أن يابي عم بليس صلى بل الله عليه وسلم، إنها جاشوتان جميل ده، صلى الله عليه وسلم ناس أشكال جميل ووحي صلى الله عليه وسلم تينا صلى الله عليه وسلم و هنده اجراش هر وقت ایمام عمار را نصب نیا خدا نمیت بیجد هنده اجرا عملالی پیامبریه صلی الله و علیه و سلم مجلسی دارویم دار واحی بپیامبریه الله و علیه و سلم بجد دنگی نفسش رو چوته بیامبریتاد کدایی نحلی بجد وقتی دنگی میشه دکوینی بو بجد مزازی اول واحی ببیامبریه الله و علیه و سلم بجد پس اینگی دارید اول دنیا الله و سلام بوف مربایی عادی و اینکی دو كي قال الجراب بسيار بالبيانبريه صلى الله عليه وسلم هر ما كي هاوشت مادي هيديتي دا امر فيجي واختيادي الى النبيانبريه صلى الله عليه وسلم كي قالك بسيار بالبيانبريه صلى الله عليه وسلم بيانبريه صلى الله عليه وسلم باش تجي و غوتي هاو بسيار فيمر فيجي كرين ودي خو هيك لو مننا ظالم ها ما يبو من نهايه الكيب ومنينا يتهم مر بالعالمين وحب منا بنادي غوتي وحي شيء والاعلام في خفاء وسرعه يعني أولا تشد نيكي أكي الفشارة دي وجلج بشه جلج بسريعي يعني الجي بسيارة كذي وواحية ببيامبر يوتيساعات يا خالصان الله وعليه وسلم وياك البيامبر شو أكله جابوا يعذابه يعني جلج زي واحي بكتاتو ببيامبر توات بنيا وخلاص بو بتشوفه ده ده, ده جران الله وعليه وسلم ده بي ده أو وحي يبقى عنبلي تتحوله صلى الله عليه وآله وسلم أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء رب العالمين بإذن رب العالمين أو جتيح حسكر رب العالمين هذا في ملايكات وف ملايكاته بكينيد لو بيعمبلي أني صلى الله عليه وآله وسلم أبا أوريك بن أويت رب العالمين هكا حسكر قال كيباضي قال بيعمبلي كيباضي وحيا يعني هذه يكالي لي ب هند رب العالمين قلت عبتو بي أو من مرايح حجابي يان خدده قلت عبت بس أو خدنا بنيت بزي هكتاً جي رب العالمين بيت أو يرسل رسولا ورأيكا سيش ملايكاتك دي بريكت كدي وحي وحييو أو جي رب العالمين حسكت بيشت في ملايكتك وملايكات اجد بكيينت رب العنبالي نساء الله سن فايوحي بإذنه ما يشاءو اب رب العالمين أو جي تحسكت أف ملايكتك بيشتكي فيئتها بينبر صلى الله عليه وسلم وجارها ايش شرطيه جبريل ايش وجارها ملائكه ديبو هربيك بينبري صلى الله عليه وسلم اختياتي ازيدان راح اهل مكهفا وقال لك يا عمري ازياداي بينبري صلى الله عليه وسلم رجاك بته ملائكه الجبال هات لوني من وملائكتك او عايده چيا چيا چيا عادي همو او وكيل له رب العالمين ديستوني تو وكيل چياي بیچاره دخولی کیا بیچاره دخولی کیا بیچاره دادن لیب و بیدن کویی کودشل چیا تا که نریم برن آچیا ربع میاد و کلیا و کین. اینها تلعلی پیامبری صلی الله و علیه و سلم خود از افرای کریم. از افرای کریم اهل مکی جلاتو ازیاد دنی. جلات خرابنگ که. هک تو بیشی منو امر ممکی. از وهردو چیا؟ ابد مکت کویی تما بین و دا. بیدن لیگ دم. و ما بينه وهردو چیا ينبي عم برس الله وعلى وسلم ونيابة كرب عميق وتي وما أصلناك إلا رحمة للعالمين فيعم برس الله وعلى وسلم وتنا بالكي بتجد ونيا ونفيت واش اللي بيندره فمر بيت إيمان دار مر بيت باشا بيندره وتيلا يجري بلاك نبه ما صدامي يعني جاره هعيش نمل جبريلي ملاكك كذيش شفوا فيعم بريتنا صل الله وسلم وحينا تينا متوت اللال فيعم برس الله وعلى وسلم بس اغلبها هو مشهور في وحي جبريل وقرآن ونيا هر أهل بكيه إن خرّه وبيع من بيت سعد الله سلم جبريلي إنه عليٌّ يعني شو شفت يا دانية رب العالمين عليٌّ العليو أبيك النوفة كيا هيك النوفة رب العالمين علي يعني بلندا يعني بلندا كيماطيا وعيب يعني شو عيب كيماطيا دانينا والعليو يعني جاويش يا بلندا شو نك يسار عرشي وعرشيش أعلى المخلوقات ماسترين بلنترين مخلوق عرشا ورب العالمين يسار عرشي إنه عليون أي رب العالمين يسار هم مخلوق يديدا وإنه عليون تبيا للملوفي بسرمانيش قدر رب العالمين هما بلنتر بي ولهما زور تربيد هذا معناه العلية حكيم رب العالمين يشار زايا تششتك تشنا كريا بمصلحات بفايدة أو وحيا ضريت یا چه او وحی قرآن بید یا چی بید؟ یا نیو بید بیت یا حدیث پیغمبر مسال الله و سلم هم او او اوج خدا و راکری اما او پر حکمت و پر شارهایی بر رحم و پر عدالت چه جرا چی دنیا یا ججا کیماتی دنیا چه جرا ظالم دنیا چه خرابی دنیا الوی وحی او رب العالمی بمری و راکری اف وحی رب العالمی ما و راکری همو چهت ده ای و و عدالت او سر و سر دنیا و أي كل واحد حين وقت رب العالميني بود يا ما زكاة يبدن، هي زكاة مالية خب دن، هذا همو ببواشي وبما تدا، علي حكيم لرب عمية بود كيم ويدخلت الظلم وخراب تدا نينه شو لدبي، وهمو شو هيك، شو جاب له حسم له حسمنا كتو الله بارك من زكاة مالية دتشلهن، نامني دكان بي، وهو بسعيد أبغى من همو إن دزير يتهينا كاموس على من زكاة من خلاص جربوا تفنيا خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها. طبعا من بيجت من يقف زكاة وقف زكادنا تشل مالهم ربيتكات زوركات من يا هكون هبويه زكاة يعني كيا يعني الكثرة والبركة النماء والكثرة والبركة يعني بركات في توي ما يداوم مالكبير هزکات هر دام همه منیم رو تجربه و فکر نکت آن هر قانون کادی هر یوسا کادی که رب عالمی دامی منی دان ایوبی ایشان تیوچرکی و منیا چرکی که شرایبی سری و منیا سری و حتی پیت و هموی گرتبی تو چرکی و فرابی تو یه استیل بی تو و منیا یه کرت نبی تو آب هموی بوجودی نبودند در دژنی چه بکن دژنی ازیادن نبودند و منیا دژن ببته عذاب I like uncomfortable attitude, because رحمه object need to wash his flesh with all things. So for little children to donate. What do I say in the meantime...? No take care. The old child飾 looks like語 or is notlt to mistake. That's why I lived in Rightceptic. Should anyone take care of me? hurting myw�, Are there a lot of people who loved Saya As Christiane? the other lady probably saw أكاد هو حديث كابي عن بريج بنسال الله عليه وسلم. إيه مكا إيه بيت ونيا حديث كابي عن بريج بنسال الله عليه وسلم. قراءة القرآن إيش بعلم تفسيرك؟ جنوميرا تيك هل كت؟ أشتكي شرعية ونيا غير شرعية. إيه غير شرعية. إيه وبشتيني جناء ونيا جل كواية شرعية نبي. جل كواية طنجبية ونيا يعني طنجبية يعني كرد بيت. ونيا دي هو صفة نبي تابي شريعات دهناي. شريعات المروي ونيا حبلاك. ونيا شو نكتشاتي ده هاي؟ فتنة تدهي خراب يتدهي من غير مصلحة مباشرة بالعالم الزاني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أو أم شيء أو زاني تجس تلك خراب ما تدهيتي ليك لي ما بدل كسب كان أو دل بيسترن بوه دل بيسه شو كيابي حاسك أبو خوشي جنوبين كيف کیف خوشحک کدی؟ کیف خوشکی؟ آفنک حس کرد جلب کرد، عل حركة کرد حس کرد جلب کرد. بس به اون داد چی بکد؟ ونیا دا خوشیا خوشه و تحوط جلبانه چی بکد؟ ونیا بوری نیت. و خلاصا، اما ونیا وقتی مسئله که ونیا تی تی اویی تی تناو میسويه، او قبول ناکرد. ونیا دبی جنب وعکز حمتن بیتوش به زحمت جن و خشک قوو و کش خنایی بین کدامش جلب رینه خاله سعابت او کند أما بويد الستمانية شد جال يدخل كيفيا. أما أغلب جرافة كسرنا بوتيها فوقوش يا أخويا. أما أخترب العلميني أف دين الدان أيود. وأف شريعته وما دانه كأي كل واحد شريعته بوتيه من نابد جناد ونيا كجركة كشريعته دانابد نابد قلب ميرات لابن كهالب بنوجيا كرين نخواري طافانو بكانو نوحيد أحيد بكان. بوهند يا ونيا بو علي حكيم. أصلا أف شريعته خدي دانها هما رحمه وباشه وحكمته وعدالته بوكيتداي بما ياتي دهيب هند ديماي كافي رب العالمين بك انه علي الحكيم صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين